قل كانوا مرة ثلاثة من حرط الطنبخشي اثنين عمي واحد ما بيشوفشي أمي اللي ما بيشوفش لا 3 ريال اتنين براني واحد ما بيروحش أمي اللي ما بيروحش جابوا بيه ثلاث وزاد اتنين تارم واحده ما عادت شي أمي اللي ما اتنين فدين واحد ما فيشي أمي اللي ما دخلوا من الفرن اتنين اتحرم واحد مطلعسي أمي اللي مطلعسي عادوا يأكلوا فيه ما اللي ما كانش راح يغسل ايديه راح ويرجع ايدو الثانيه مد غزلتسي لكن هيغسل من ايه ده كان كل اللي اتقال مخذرسي <تصفيق> اللي بتنجان ابو خان اللي بتنجان يا طعم الزقانيق ولا we moeten de behaallijke